بسم الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه ويخشاه انظر تأمل تفكر سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله فكل ما حولنا فينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله والصلاة والسلام على إمامي كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالات أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد الحق أمنة بمدينة حيهيا بمحافظة الشرقية حيث نلتقي وإياكم في هذه الأمسية الدينية المباركة أيها الإخوة المؤمنون وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طاه النعماني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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا وَالَّهُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد يا nje لَكُم la الْأَرْضِ mi na ثَمَنُ نُفُسٍ تُفْقُونَ وَلَنْ تُ لازم أن الله والله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله آسع العليم والله آسع العليم والله آسع عليم الْعَلِيمُ الْمُقِيتُ الْحِفْظُ مَنْ يشاء وما يذ كأرى إلا الشيطان ي aidsكم الفقرة ويأمركم بالفجاءة والله ي aidsكم مغفرة منه wall يرى الله الله من يشاء ومن يتل ما فان فخذت اقيا رك كثيرا وما الا وَمَا أَنفَقْتُمْ مِن نَفَقَتٍ أَوْ نَفَقْتُمْ مِن نَزْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ من <تصفيق> وَإِنْ تُوَا وَتُعْرَفُ الْفُقَرَ Ew. كم والله ب. ليس ولك أذهم ولكن إن الله يزيد من يشاء. wabato se kon min so fa a wama وَمَا تَنفُقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَرَوْنَهُ لا <تصفيق> وليك وَمَا تَسْقُطُ مِنْ خَيْرٍ وما تو ان الله الد Whoa! لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من بثيما هم لا يسألون الناس الحافى للفقراء it <laughs> alone. No. No. الذين يفقون أموالهم بالليل عن النهار سرع على نياتهم فلهم فلهم موسیقی بسم الله قل اهو أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناة الذي يوسوس في الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم